ان الذين لا يؤمنون بالاخره سيئ لَهُمْ لهم فَهُمْ فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرتهم الاخسر وانك لتقل القران من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنستنا راس أتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس اللعنة كن تسقون فلما جاءه أنود يا أبورك أن ما في وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَحَدَّثَ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَنَادَى مُوسَىٰ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ هُلُمِنُوا وَعُلُوا فَأَنذِرْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد نملقه قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترباه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقده الطير فقال ما لي لا أرى الهج هدا أم كان من الغائبين؟ لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كث غير بعيد فقال أحط بما لن تحط به واجئتك من سبئ بنبأ واجئتك من سبئ بنبأ يقين إني وجدت رأت تملك موتة من كل شيء ولها عرش عظيم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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سلم ظر الصدق أم كنت من الكاذبين إذهب كتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملك اني القيا الي كتاب كريم ان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعبد علي واتوني مسلمين الملأ أفطوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري فاظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أَهْلِهَا أهلها وَكَذَلِكَ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة, فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَن نَّجَأَسَنَّ مَا نَقَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَى اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم هديتكم تفرحون ارجع اليهن فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها أو لنخرج لهم منها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 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَن تَرَىٰ أَحَدًا قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دَخُولِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَتَهُ وَكَشَفَتْ عَلَى صَطِيْعَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من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 ان يعبود الله فاذا هم فريقان يختصون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطير بنا وكنا معك قال طائركم عند الله بل أنتم قرم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله مَا شهدنا مَهْلِكَ اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبه مكرهم ان عدم نرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون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 فَسَاءَ مَطَرُ الْمُؤَذِّرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آه اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّا خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما فأثبتنا به حدائق ذات بهجة فأثبتنا بِهِ حدائق ذات بهجة مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا لَهُمْ قَرْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَّا أُمَّنَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُنَّ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَرَّعِ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَّا أُمَّنَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون أمي يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى ومن يرسل الرياح بشرى بينادي رحمته أيلاهم الله تعال الله عن يشركون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 قل لا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّامًا يُبَعَثُونَ بَلِ الدَّارَ كَعِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيهِ شَكٌّ مِنْهَا, بل هم منها عنون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد أعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم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 ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل أتاه داخرين وتر الجبال تحسبها جامدته وهي تمر مر السحاب صل الله, الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنات فله خير منها فلقو خير منها وهم من فزعيهم إذ منو وما جاء بالسيئة فكبت أجوههم في النار.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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا اهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَفَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُعْفِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ